اليست حياتها كلها من قديم الزمن منوطه بذلك الغضب كيف تتلطف في تحويله وبتلك الرقه كيف تتلطف في افتعاثها من مكمنها وهل تحجبها عنها القوه وهي ما نفذت الى نفس الرجل قط الا من وراء القوه فعمر كان مقتربا من الاسلام يوم رثى للمراه المهاجره ودعا لها بصحبه الله وكان على تمام الاسلام يوم راى الدم على وجه اخته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 فاختلفت في الفاظها ومواعيدها واتفقت في جوهرها ومدلولها لانها تمس نفس عمر من الناحيه التي هي اشبه ان تهديه الى طريق جديد وهي كما استشفنا تجمع لنا الاسباب المباشره التي اقترنت باسلام عمر ولا تغنينا عن الاسباب الاخرى التي هي اساس هذه الاسباب ومرجعها ولاجلها كان خليقا ان تاخذه بلاغه القران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 فان من سبب يصل بين الجاهلين الشريف وهذا الدين الجديد الا كان موصولا بنفس عمر او ثقاصله وما علمنا من سبب للاسلام الا كانت له عقده في نفس عمر وثيقه القرار فربما استلم اناس لانهم اخذوا ببلاغه القران وافتم اناس لانهم كرهوا المنكر الذي كان يشيع في الجاهليه او لانهم ورثوا النزعه الدينيه والخلق المستقيمه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 هواه منها الصدق والطبع وجمال التفصيل فكان يطرب لقول ذهير فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء ويقول كل ما أنشده معجبا ما أحسن ما قسم وسماه شاعر الشعراء لأنه لا يعاضل بين القوافي ولا يتبع حشي الكلام وربما قضى الليلة ينشد شعره حتى يبرق الفجر فيقول لجليسه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 وليس وراء الله للمرء مذهب قالوا نابغه بني ذبيان فسالهم ومن الذي يقول اتيتك عاريا خلقا ثيابي على وجل تظن بي الظنون فالفيت الامانه لم تخونها كذلك كان نوح لا يخون قالوا هو النابغه فقال هو اشعر شعراءكم وطال ما اعجب بقول عبده بن الطبيب والمرء ساع لامر ليس يدركه والعيش شح وحشاق وتاميل وينشده فيقول على هذا بنيه الدنيا وندر بين ائمه الدين من غاص في ادب قومه غوصه ووعى من اشعارهم وطرفهم مثل ما وعى قال الاصمعي ما قطع عمر امرئ الا تمثل فيه ببيت من الشعر ونحن نرجع الى الشعر الذي تمثل به فنراه في احسن موقع واصدق شاهد ونلمح من قليل اخباره في خلوته ان الادب كان جانبا من جوانبه التي ترق فيها حاشيته ويئنس فيها الى قلبه ويرجع فيها الى سطاته جاء عبد الرحمن بن عوف الى بابه فوجده مستلقيا على مزحفته الله واحدار رجليه على الاخرى وهو ينشد بصوت عال وكيف ثوائي بالمدينه بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر فلما دخل عبد الرحمن وجلس قال له يا ابا محمد انا اذا خلونا قلنا كما يقول الناس ولم يقصر اعجابه بالشعراء على الذين وافقوا المواعظ والسنن الدينيه بل نظر في فنهم وفاضل بينهم في بلاغتهم ففضل امرا القيس لانه سابقهم خسف لهم عين الشعر تفتقر عن معاني عور اصح بصر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 اذا نزلت بهم سنه كاود هم الراس المقدم من قريش وعند بيوتهم تلقى الوفود فكيف اخاف او اخشى عدوا ونصرهم اذا ادعى عتيد فلست بعادل عنهم سواهم طوال الدهر ما اختلف الجديد الى اخر ما نسب اليه فاغلب شيء الى الواقع والى المتوقع ان يؤخذ ببلاغه القران رجل نشا هذه النشاه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 على ما يظهر من مبادره اخته فاطمه وابن عمه سعيد بن زيد الى الاسلام وكان لهم قبل الاسلام رجل من عمومتهم يقضح في الوثنيه ويبحث عن الحق في النصرانيه واليهوديه ويبتلي اهله بالخلاف ويبتلونه بالاذى والحبس والارهاق ونعني به زيد بن عمرو بن نفيل وعمر نفسه الم يقل لنا انه ياس ليله من الثمر ومن الخمر فذهب يطوف بالبيت كان طواف البيت شهوه من شهوات قلبه تنوب عنه منابا المحبوب من الشهوات الم لم يكن في الجاهليه ينذر ان يعتكف ليله من كل اسبوع بل لعله صلابه الخطاب ابي لم تكن في صميمها شيئا مناقضه لعنصر الدين والايمان فان هؤلاء الصلاب الشداد في المحافظه على العرف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 فإذا هي طرح له أساس وأركان وفيه مأوى للضمائر والأذهان جاهلي كسبه الاسلام فكسبه العالم الانساني كله الى اخر الزمان ونفس ضائعه ردت الى صاحبها فعرف منها ما كان ينكر واطلع منها على ما كان يجهل ونفع بها امته وامما لا تحصى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 بغير خصاص وإن كفر عنها بالتوبة وإعزاز الدين الذي آذاهم من أجله وأبى من اللحظة الأولى إلا أن يواجه الخطر الأكبر في سبيل دينه وإلا أن يقبض على الثور من قرنيه كما يقول الغربيون في أمثالهم وأن يتحدى قريشا بحقه مذ آمن بأنهم على باطل فسأل أناسا أي أهل مكة أنقل للحديث قيل له وإنه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 وان محمدا عبده ورسوله ثم تنشب المعركه بين هذا الرجل المفرد وبينهم فيثب على ادناهم منه واجرائهم عليه عتبه بن ربيعه فيصع ويبرك عليه يضربه ويدخل اصبعيه في عينيه لانهما عمياوان عن الحق لا تبصران النور ويتكاثرون عليه فلا يدنو منهم احد الا اخذ شريف من دنا منه حتى احجموا عنا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 وقد ضرب ولم يضرب وآذى أناسًا ولم يؤذيه أحد وما تهدأ حاسة العدل فيه وقد كانت كأنها من حواس بدنه إلا أن يحس القصاص في نفسه كما أحس المضروبون بالأمس عدوانه في أنفسهم وراح يسأل النبي يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا فقال عليه السلام بلى والذي نفسي بيده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 ولا كان عده فيه بأظهر من شجاعته إذ الشجاع الحق مطبوع على الأنفة من الظلم لأنه شديد الإحساس بذله ومن كان شديد الإحساس بذل الظلم فهو شديد الإحساس بعزة العد من طريق واحد وقل ما أغضب العادل الشجاع شيء كاستطالة الظالم وظنه أن المظلوم لا يستطيل عليه فذلك هو التحدي الذي يثير الشجاعة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 فأنكر عليه ذلك وأجابه إن الله عز وجل لم يحرم الطيبات على المتقين الذين يعملون الصالحات فقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وكان يجب عليك ان تريح المسلمين من تعبهم وتدعهم يرغدون في مطعمهم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 فعاد اليه في العام الذي يليه اشعث مغبر عليه اطلال فقال لا ولا كل هذا ان عاملنا ليس بالشعر ولا العافي كلوا واشربوا والدهن انكم فتعلمون الذي اكره من اموالكم ومن تمام العلم باسلام عمر ان نعلم فضل اسلامه مع من لم يكن من اهل الاسلام فان الحق الذي يتبعه الرجل مع اهل دينه وحدهم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 لكان عمر اشد المسلمين ظلما لهم وقسوه عليهم لكنه كان في الواقع اشد المسلمين رعايه لعهدهم مذ كان اشد المسلمين غيره على دينه وعملا بادبه فكان شأنه مع من حاربوه شان المحارب الشريف ولن ينتظر محارب من محارب الى اخر الزمان معامله اقوم ولا اضدق من معامله عمر لمحاربيه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 أنه قد صدر في ذلك جميعه عن حكمة توحيها سياسة الدولة ويقرها العقل والعرف كما يقرها الدين والكتاب ولم يصدر فيه قط عن حيث مقصود أو عن رغبة في حرمان الذميين حرية يستحقونها أو حقا هم أحرار فيه ولعل الذي يحصى له من هذه الأوامر والقطط لا يعد النهي عن استخدام بعض الذميين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 ان دعنا ندخل ارضك تجارا وتعشرنا شاور اصحاب النبي فاشاروا عليه بقبولهم فدعاهم اليه ولا يفوتنا في هذا الصدد امران مقترنان بخطه الاجلاء التي لجاء اليها عمر وايقن بصوابها وضرورتها فاول الامرين ان الجزيره حرم الاسلام الذي كان يحيط به اعداؤه ويتلبسون به الدوائر ويسيرون الفتنه على اطرافه